راوه حرايح من ديره العجاي خلونه بارق لا يحواب ما درج ينطونه لا والله بارجه لا يا ما درج يصبونه في حاجه لا يحقام الم شقى يبداعفلونه باره ما درج يصبونه في حاجه لا يحقام الم شقى يبداعفلونه الله حر من صبونا. في حجع لايح قامة لمشقة يبداعث نونه وين بدى الصايح رابع لايح هل للعوجة يجيبونا في حجع لايح قامة لمشقة يبداعث نونه وين بدى الصايح رابع لايح هل للعوجة يجيبونا الله الرائح من ضيرة العوجة يخيلونا وين بد الصايح رابعی حال العجای جیبونه بد من طایح ما عود و ربعه یشلونه وین بد الصاح رابعی حال العجای جیبونه بد من طایح ما عود و ربعه یشلونه ذا و حلا یمن ذیرت العجای بيت من طايح ما عودة وربعه يشيلونه خالفه النايح جمع العوارض حاله من دونه بيت من طايح ما عودة وربعه يشيلونه خالفه النايح جمع العوارض حاله من دونه ضوحا يح من ذيرة العاجي جن يصفر لا والله